لم تجل حربي حربيه الغبلش من سيفي سيفي يا مهرب لم تجل حربي حربيه الغبلش من سيفي سيفي مهرب لم تجل حربي حربيه الغبلش من سيفي سيفي مهرب جنونه القادم اصحاب صاره وعده راه يتر كاتبن ثقوه اسفل واسع من افتتاح الجح. الجحر ان كلفت سر القران واحتل كل, كل خطاق وكل لم تجل حربي حربيه الغبل ليس من سيفي سيفي مهرب لم تزل حربيه, حربية الغبل ليس من سيفي سيفي مهرب له القادم اصحاب صاروا وعد الرايه يطرب